تعبنا من التفكير بمعانا قلم على ذكريات الامس عشنا ولا زلنا نعيش بكرامتنا ونبعد عن الغاوين نخاف السنتها لا نقفيه وتاكدنا نعيش بكرامتنا ونبعد عن الغاوين نخاف السنتها لا نقفيه وتاكدنا نخاف الرديه الرابعه بل كلام الزين شترها قدام تخرب ويزعلنا نرد الخط الواضح ونشرها على الغاوين ولا نجهل ونشرها على الغاو ونشر على الغالين ولا نجهل الغاوي ولا هو ابجاهنا نصوله بعض ما كان وندارية على اثنين قبل لا يقوم بليس وبليس بهذانا على لحمنا على لا يعرض على السكين نحمل بعض البعض والرب يمهنا على لحمنا لا يعرض على السكين نحمل بعض البعض والرب يهمنا ربينا على الطاعة وعشنا على صلة الدين وعلشان قولت نعم يا ما تحمنا رفيق المعزه يهتني بالجناب الزين ولشان وقت قبل يدي حصلنا رفيق المعزة يهتني بالجناب الزين ولشان وقت قبل, قبل يدي يحصلنا نوقف معه ونقوم قومة صلاح الدين منبض الربي لو قبنا تجملنا ولا يا بعيد الشبح يا مكرمه الوافين تعال استمع وارسل على الناس ما قلنا بعطيك عنا يا عظيم النبأ ثنتين وانا ناشدك بالله لا عاد تسالنا نواجه وجه القوم بالسيف ابو حدين ولا من ترد من ترد تجملنا